زين للناس حب الشغوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل اؤنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من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 والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم